حتى زرتم كلا كلا سوف تعلمون حتى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ حتى حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ حتى زرتم الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ حتى زرتم كلا كلا سوف تعلمون حتازرتم المقابل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 حتى زرتم الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ حتى زرتم الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ حتى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون حتى زرتم كلا كلا سوف تعلمون حتازرتم المقابل كلا سوف حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون حتى حتى زرتم المقابل كلا سوف تعلمون حتى زرتم المقابل كلا سوف تعلمون حتى زرتم المقابل كلا سوف تعلمون حتى حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ حَتَّى حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ حتى زرتم كلا كلا سوف تعلمون حتى زرتم كلا المقابر كلا سوف تعلمون حتى زرتم كلا المقابر كلا سوف تعلمون